بسم الله الرحمن الرحيم ق والقران المجيد بل عجبه ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شأن عجيب اذا متنا وكن اتْرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ دَعِيد أَوْ دَارَى مَا مَاتَهُ قُصَّ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيهِ أَمْرٌ نَّجِيد افلا ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فرج والارض مددناها القينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تَبْصِرَتَهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّ نبات وحب الحصيد والنخل باسقات لا قلع نظير الرزقا للعباد واحيينا به بلدة من ميتة كذلك الخروج كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنَ وَأَسْوَانَ مُوسَى وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمَ تُبَّعَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ قِيلَ بِلْسَمٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ